م القرى و م ن ح و ل ه ا و ل ن ذ ر يوم ا ل لا ج م ع ر ي ب فيه فريق في ا ل ج ن ة و ف ر ي ق في ا ل ل ع ي ر و ل و ش ا ء ا ل ل ه ج ع ل ه م أمة ي ه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 موسوعه ن الأنعام ز ا ج يدرأكم فيه ي ل كمثله شيء النابلسي س م ي ل ل ل ا ل و م ا ل ا ت و ا ل أ ا م ي ب ه اسماء ل ن ي ش و ي ق د الله ب الحسنى شيء عليم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 رغيا ي ب ن ه م و ل و ع ه النابلسي م م ة سبقت ك إ ى أجل م م ى ل ق ض بينهم و إ م ا ل ذ ي ن أ و و ر ث ا ا ل ك ت ا ب م ن بعدهم ل ف ي شك م ن ه مريد فلذلك فادعو واستقم كما أ م ر ت ولا تتبع ه و ا ء ه م وقل امنت بما انزل الله من كتاب و أ م ر ت ل أ ع د ل بينكم الله ربنا وربكم لنا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 أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا ك ل م ة الفصل لقضي بينهم و إ ن الظالمين لهم عذاب ن ل ي م ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم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 ف إ ن يشا الله يختم على قلبك ويمح و الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون ويستجيب الذين آ م ن و امنوا وعملوا ويزيدهم ويستجيب من الصالحات فضله الذين آ وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله, ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله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 وهو على جمعهم إ ذ ا يشاء قدير وما أ ص ا ب ك م من م ص ي ب ة بما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير وما أ ن ت م بمعجزين في ا ل أ ر ض وما لكم من دون الله من ولي ولا ن ظ ر ومن آ ي ا ت ه الجواري في البحر كالاعلام ان يشأ يسكن الرياح ف ي ض ل ل رواكد على ظهره إ ن في ذلك لايات لكل صبار شكور أ و يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير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 او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله إ ل الا وَحِيَا إ وحي نوم وراء حجاب